يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره.